بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تركون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي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 ان يسقطوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا إ ل ي ك م ايديهم والسنتهم بالسوء ووزوا لو تكفرون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 اذ قالوا لقومهم إ ن ا ب ر آ ء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبدا َََ بيننا َََْ وبينكم َََُُْ ا ل ْ ع َ ذ َ ا و ه والبغضاء ََْْ وبدا َ حتى ََّ تؤمنوا ُِْ بالله َِّ وحده ََُْ الا َّ قول ََْ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ ل ِ أ َ ب ِ ي ه ِ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 ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا اغفر لنا ربنا إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم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 ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين آ م ن و ا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إ ل ى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم واتواهم ما انفقوا ولا نناح عليكم أ ن تنكحوهن إ ذ ا آ ت ي ت م و ه ن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما أ ن ف ق ت م ف ا ح ف و ا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم إ ل ى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنين يا ايها النبي و اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا, ولا, ولا يقتلن اولادهن وليت نبي بهتان وليت نبي بهتان افترينه بين ايديين و ا ر ج ل ه ي ن وليع ا سينا كفي معروف و ل ي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 قد ياسوا من ا ل آ خ ر ه كما ياس الكفار من اصحاب القبور